بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وميسر دباء اعمالنا انه من يذل الله فلا مغله ومن يغله فلا هادي ونشهد ان لا اله الله وحده لا شريك ونشهد أن إمامنا وعظمنا وقالدنا وبدوثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله خطة قاتل اتقوا الله حقة ظالمي ولا تموتن إلا وانتم مسرمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجنا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا اتَّقُوا الله اتَّقوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَجِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَظْرْ لَكُمْ ذُنُوتَكُمْ وَمَنْ يُضْعِي لَهَا رَسُولَهُ فَقَدْ ثم عما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدى الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محتفاتها وكل محتفة فتعة وكل فتعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن ما خل وكفى خير مما كثر وألها وَإِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِدِينَ أيها الموحدون أنزل الله تبارك وتعالى كتابه العزيز لنعمل به بعد التدبر والتفكر قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وإن يتذكر أول الألباب فالغرض الأساسي من هذا الكتاب هو أن نتدبر وأن نعمل بما فيه وأن نسير على هداه ولذا قال الحسن البصري والله ما نتدبره بحفظ حروبه وإطاعة حدوده والله ما نتدبره بحفظ حروفه مع أن حفظ القرآن الكريم مهم جدا ومخطول بأن يحفظه الإنسان وأن يجوله وأن يرديه كما أمر ربنا سبحانه وتعالى ولكن الأهم من حفظ القرآن هو التدفر والعمل بما يتين ولذا يقول الحسن البصر والله ما تدفره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول فرفض القرآن كله أي حفظت القرآن كله وما يرى لهم القرآن في خلق ولا عمل الله أكبر وما أكثرهم في أيامنا هذه من يقولون نحن من حافظة كتاب الله ولكن أين القرآن في أخلاقهم أين القرآن في أعمالهم أين القرآن في تصرفاتهم أين القرآن في تحاكمهم أين القرآن في حياتهم عادمة ولذا يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالذي لا يتدبر القرآن كأننا قفلق قلبه وسكر بقفل مجين لا يدخل إليه نور ولا ينخذ إليه هدى الهدى الذي يطلبه الواحد منا في كل ركعة يطرأ اهدنا فتأهل إجازة من ربنا في الصورة التي بعدها ذلك الكتاب لا ضيب فيه هدى بالمستقيم ولذا يقول تبارك وتعالى في جدام العديد مبينا فضل التدفر أفلا يتدفرون القرآن أم على قلوب أخفالها ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصر الاجتماع في المساجد وقراءة القرآن ومدرسته والتدفر فيه فقال صلى الله عليه وسلم فاجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم, ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائجة وذكرت الله في من عنده يلهم معادلة عادله ممتعه ترطب قلوب المؤمنين وتفرج عن المهمومين اجتماع في بيت من بيوت الله بلاوه ومذاكره وتذكر ان الذكر رحمه وسكينه وحفظ وذكر عند الله تبارك وتعالى ولذلك نقول الحسن ايضا نزل القرآن ليندبر وليعمل به فاتقردوا فيها وتهو الله أكبر إذا لو الحسن بطي حتى يومنا هذا ورغم ما فيه حال المسلم لذك دمن قبل الماء والدموع يقول الله أنزل القرآن لنتدبر ولنعمل ولكن الناس ما تدبروا وما عملوا ولكن أخذوا كلاوة القرآن غاية عمل متكسف منهم والشيخ مجرد ما يدرى ربع ولا ربعين يأخذ العشر ثلاث والخمس ثلاث ويطلعون ويمشي والله المين لم يستبد من ذلك شيئا لكن الفشرة اي بنضع ولا يمنا عم الشيخ فلوس كثيره طب ما الفقر اكتر والمساكين اكتر والارامل أكتر. فالحسن في ذلك العهد الاول في سطر التابعين الذين هم من خير القرون يقول انزل الله القران للتدبر والعمل ولكن الناس زمن التابعين فما بالكم بزمننا هذا ولكن الناس اتخذوا القرآن عملا يتكسبون منه ولذلك نشرع بإذن الله وبعقنه وبحوله وطوله ومدنه بمسموعة من الخطط تذكر وتأمل بآيات في كتاب ربنا عنوى بتأملان في صورة الحجرات تأملات في سورة الحجرات تلك السورة العظيمة التي سماها العلماء سورة الآداب والأخلاق جمعت آداباً وأخلاقاً مع الله ومع الخلق ومع النفس إذا انتظم بها الإنسان عاش في حياته سعيداً ورضي الله عنه وأدخله بالمدى وقالنا أن نشرع في هذه الصورة الجميلة الجليلة نربط بينها وبين ساعة رفتها وهذا من التذكر والتأمل والتفكر لماذا وضعت هذه الصورة بعد صورة الفتح اعلم أن كل صورة في مكانها بقصد وبحكمة لم توضع الثور في القرآن الكريم هكذا خضع عشواء ولكن لقدرة وبعلم من يقول للشيء كنت يكون وقف الله المسلمين لهذا التركيب وهذا الوضع بل إن جبريل لما عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان يقرأه عليه بهذا الوضع وهذا التركيب فهو توقيطي من عند ربنا سبحانه وتعالى ووضق المسلمين من بعد ذلك لأن, لأن يخرجوا لأن هذا التركيب في المصحف الإمام كما أراد ربنا وكما شرع نبينا الهمام صلى الله عليه وسلم سورة الأمر نزل بمناسبة صلح الهديبية وكلكم يعلم صلح الهديبية كان في العلم السادس من الهدران وكانت الشروط بهذا الصلح هي ظاهلها مجحفة تصلت للخوي على الضعيف حتى رضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ونهو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده ما سالوني خطه الا وادبهم اليها والذي نفس محمد بيده ما سالوني خطه يعظمون بها حماه الله الا اعطيتهم اياها اي خطه اي اتفاق يسالوني ايها سأجيبهم إياه وكان ضمن الشروط أن يعود المسلمون من هذا العالم تكبروا عن ذلك للمشركين كيف يبقل المسلمون علينا مكة عنوى دون أن نأذن لها كيف يكون هكذا ويلدون أن يدخلوا علينا مكة دون إذن مسبق لا والله لا يرجعون في هذا العام ثم يكون من العام القادم يا محمد السنه الجايه شاء الله نخلي لك الحرم ونخلي لك مكه وتدخل امنا تطوف وتعتمر كما شئت وافق النبي في الموضوع اتسلم على هذا الشرط وهذا البن من تلك القروض ايضا أن من جاء محمدا مسلما يرده بين المشركين ومن اردد عن جينه وذهب الى المسرحين لا يمثوه الى رسول الله شروط ظالمة بظاهرها ظالمة مشحفة حتى جن جنون صحابه وعلى رأسهم عمر الذي ذهب اولا الى ادي بب لعده بمكاناته عند رسول الله فقال يا ابا بب ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بل أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بل قال عمر فلما نعطى الدليلة في ديننا؟ دين لماذا نتسلم؟ نحارمهم وندخل عليهم مجلة عنوة بالسلاح بالحرب فإن متنا سبيل الله وإلى الجنة المصير وإن انتصرنا فهو الفوض والمجاعة قال, قال أبو بكر العمر يا عمر إلزم غالته إنه رسول الله أنت والله عارف أنه هو رسول الله لكن أبو بكر يزكره وقل له انه قبى رسول الله يعني الله عمره بذلك والله لدي مضيعه الوحي ينزل عليه يا عمر الزم غرزه امشي خلفه يا عمر لا تخالف امر رسول الله رسول جال هدنة صل صل لا يا عمر عمر مقتناش ودهب الى رسول الله وقال له مثل ما قال لأبي بك فقال له رسول الله مثل قاله أبو بك وقال يا عمر إني رسول الله وإن الله لن يضيعني خبش عمر تخيف ليه واغتبنا الصحابة وعمرهم النبي بالتحلم بأن يقوم الواحد ويذبح هديت ويخذف شعره ويمتسف فلن يفعل أحد كل جاعد ينظر إلى رسول الله في غفن وحزن وهم ينظرون هل سيكون هناك حاج آخر سيكون هناك مقرز آخر لما مضيه فدخل قدي على أم المؤمنين وأم سلمة فقالت يا رسول الله أنت الخدوة لا تجنب واحدة فيهم وقت شعره والبحاثية وهم سيفعلونها مثل ما تفعل وفعلا فعلوا مثل ما فعل رسول الله ليه؟ لأنهم تأكدوا أنه الحل الوحيد ثم عادوا من شرح الحديدية إلى المدينة وهو في الطريق نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا سورة الحفر إنا فتحنا لك فرحا مبينا كان سيدنا همر اثنين كان باسد آسل المسلمين في الجزء ورسل إن عددهم كان ألف من المقاتلين وكان معهم حواليه 300 من الضعافة ونسجراتين بالتحرام عندهم الحج والعمر من اتساع والأطفال لكن مين اللي يحمل السلاح ويقاتل؟ كان عددهم أليم جيش المسلمين سنة تركز معاك جيش المسلمين سنة ستة هجرية كان عددهم أليم السيدنا عمر ماشي تأخير أن خايف خايف من أليم خايف أن ينزل القرآن على رسول الله وعاتب عمر في تلك المجادلة وتلك المعارضة وذلك الاحتراب كمريد الحرب والنبي اراض الصلح تمام صور الجيش فاي ان ينزل يتكلم في عمر ومجادله عمر فبينما تنزل هذه الصوره امر النبي باستدعاء عمر فصلى فصار خارق الليل يا ابن الخطاب اجب رسول الله فعمر رايح للنبي وعمال يركض قد نهمت خبرت رضي الله عنه وأرضاه الفاروق الملحم رضي الله عنه وأرضاه يتجف قلبه يخشى من كلك الآيات التي نزلت على رسول الله أن تُعنّف حُمر فجاء إلى رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبنى الخطاب لقد نزلت علي كورا والله انها عندي لا اقل مما صدقت عليه الصدق ثم قرأ عليه ان فتحنا لك فتحا مبين وك بنسمع الايات والفتح ايه ده احنا رايحين نعمل عمره والناس قرطوني فتح ايه فالنعمل يقول فتح مبين فتح مبين لما ختم الايه بالسور فعمر مش مصدق برضه انه هو فتح مبين فقال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم يا عمر فتح مبين واحد يسأل سؤال يقول إزاي الفتح مبين؟ أول شيء أن هذا الفتح في سورة الفتح قال الله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بذات قولنا المسجد الحرام ان شاء الله اجي محققين ومسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما ما تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ثم ثقل قضيه ف لان هو اللي مش قبل ما نطلع للعمرة دي ان هو شافر منامه ان احنا حنقصر المسجد الحرام امينين محمدين موقوس ومخصرين ومش هنكين فقال له ابو بكر نعم وسوف تتخلون هو النبي جللكو هتدخل السنادة لا مش السنادة ممكن السنة الجاية ممكن اللي بعدها فاطلعنا المسلمون الامر التاني من الناحية العسكرية لما عقدت الهدى واطمأنا المسلمون انظر الى الواقع لك عايشين فيه لما تقعد دولتين او جمعتين او بريدين او طائفتين على مائدة المقالبات هذا اعتراف من كل ضرط بالتاني من كل ضرط بالتاني لان المسلمين يعتبرون بقوة المسلمين وان هناك دولة فتية نرجع اسمها دولة الإسلامية هل يبالك النبي صلى الله عليه وسلم جعت 19 سنة المحصلة جيش قوة مؤلف 13 سنة في مكة 6 سنين في المدينة الكلام ده كانت 6 هجرية في صورة الحديبية 13 سنة في مكة و سنوات في المدينة المحصلة ان القوة العسكرية للمسلمين ألف مقاتل اللي كانوا في الحديثين صح؟ بعدها السنتين سنة ثمية هجرية النبي يروح يمتع مكة ومعن بمقاتل عشر ثالث مقاتل إذن القوة العسكرية في سنتين بفضل الفتح الفتح المميل اللي هو الصلف الحديثية زادت عشر أضعار ركز تاريخ مش ضروع كده فكان فكرهم بيقول ايه المسلمين ساحوا في الجزيره العربيه بعد ما كانوا محاصرين وكانوا دوله غير معترف فيها اصلا بعد صرح الحديدية والفلوس على المفاوضات مع المشركين أصبحت دولة محترمة لها كيان بحد الشجر يعترض لواحد فيها فأصبح المسلم يعرض الإسلام بحرية وبقوة وكان كل مشرك له درد عقل يسمع بالإسلام يكثر الإسلام فأصبح عدد المسلمين المقاتلين في سنة ستة ألف في سنة ثمانية بعد في سنتين عشر مقاتل لا ده حاجة أمامنا من كده لا اسمع لو أن المسلمين وهم الصلح الحديدية مشوا على رأي سيدنا عمر ودخلوا مكة وحارموا المسلمين إيه النتيجة؟ والنكته بقى ساهل يا عم الشيخ ده المسلمين كانوا هينتصروا بعددهم كانوا من جليل اه على المشركين في بدر من امتى المسلمين بينتصروا بالعدد والعتاد والعده المسلمون ينتصرون بقوه الايمان والعقيده فالمسلمين في تلك اللحظه كانوا لو دخلوا مكه بشهادة الملك سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم حقيقة الأمر في سورة الخسر فقال وَلَوْ لَا بِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ طبعاً كان في مكة في مسلمين ومش حد يعرف أنهم مسلمين فلو دخل ديس المسلمين كان يبتل العاضل في الباطل كان سيبطل المسلم بعد غير المسلم ولذلك قال فل... لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرّة بفير عيد معرّة عمر يوم الدين إن محمد وأصحابه قتل المسلمين المستضعفين اللي موجودين, فيهم موجودين في مكة فربينا سبحانه وتعالى قالوا لهم لا ده فتح مبين انت رجعته قابس السنة الجاية هتدخلوا آمينين مطمئنين محلقين مقصرين لا تخافون انت السنة الجاية هتدخلوا رصبا عنهم بهذا الانتفاق وبهذا الصلح الصلح القديدية وغير كده سينتشر الإسلام وتزداد قوتكم ثم بعد ذلك بعدها السنة. سنة الثمانية هجرية ستدخلون ملكة فاتحين نسأل الله تبارك وتعالى أن ننصر الإسلام وأن يعز المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا الخول بستغفر الله لي ولكن بستغفره إنه هو الخطور المحيم الحمد لله وتفعه وصلاة وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصفه والتابعين والتابعين بالاحسان الى يوم الدين ومن اختفى ثم اما بعد. ايها الاحبة في الله. كذلك هذه الصورة التي تسبق صورة الحجرات كانت تمييدا كأن هذا الاعتراض الذي اعترضه المسلمون بادي الرأي وبادي الأمر في صورة الحدثية كأنه تمهيد وقوطأة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تفتفوا بين يدي الذين ورسلوا أول صورة الحدث وانطبق بما ذكرناه في صورة الفت أخر صورة الفت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله نفس كل من اللي جالها أبو بكر يا عمر إلزم غرزه إنه رسول الله نفس كل من اللي جالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إني رسول الله وإنه لن يضيعني محمد رسول الله تيجي بعدها الآية في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بقوله ولا تتقدموا بفعله فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رب مردود عليه اللي يعمل عمل النبي ما عملوش مردود لأنك بتتأم رسول الله بالتقصير وتتأم القرآن بالتكذير انت بتجارك بالقرآن بالقرآن الذي قال اليوم اكملت لكم دينكم واسممت عليكم نعمتي انت حضرتك لما ديجي انها تقول ايه رأيك يا مولانا منعمل كذا لا في الدين لا في الدنيا اه انت قال انكم اعلم بسؤون دنياكم تغنر باللي انت عسل شابه فيه. فيه غير مخيلة ولا اسراف ولا لا تكبر ولا تعالن على الناس أمور الدنيا افتاكرة الدين ما خيالك. لكن أمور الدين مش بمزادة لا تقدم قولا أو فعلا بين يدي الله ورسوله التزم اللي قاله رسوله واللي قاله النبي اللي أمرنا بيه اللهم اللي أمرنا بعمله رسول الله الله عليه وسلم. حتى وان استحسنته. انت استحسنت حاجة بس النبي ما عمل التزم بسنة النبي. الزم غرز النبي. فانه رسول الله ولن يضيعك الله. تشعر بالحلامة والكماكين. تنتزم بهديه. في كل شيء في حياتك. يا ايوى الذين امنوا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واستقوا الله خافوا من ربنا لأننا مش حيلتزم ربنا حيلتقوا منه اتقوا الله خافوا من الله تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بالقرآن ورضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم هل هي تقوى الله لن تستعدك شم انت تختلف كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويضرككم ذنوبكم والله غفور رحيم توقع العلماء عن الفتوى لانه خايف يظلم كان فايف لكن النهارده طالب العلم لسه في رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي اول ما يحفظ ويتقن قران يعمل نفسه شيخ وعايت ذلك الصلابية ويبعد يبت الناس وعايت يصلي بالناس ونفسه يعني كده يومك الشيخ كبير ربنا يواجه ولكن لا تتعكد الإمام مالك يقول إمام دار أهل النجرة إمام المدينة يقول والله لم أجلس إلى الفتوى حتى أجازي خمسون من علماء مسجد رسول الله مش جعل يبطي الناس اللي لما فيه خمسين عالم جالوله إيجازة يبنوا ووقعوله عليها إن أنت تنفع إن أنت تفتي لما رفهم الناس وقالوله أرجعين سؤالته أبن عليهم والتي وقالهم اللي على سبعة فقول باقي الثلاثة وتلاثين ارجعوا وقولوا إن مالك اللي يعلم الإمام مالك لكن النهاردة أنا لو قلت وما أنا مش عارف يا مولانا حس أنني يعني مجيش ضعيف لا الزم غرض العلماء ما جلست للبتوى إلا بعد أن أجازي خمسون عالماً من أهل هذا المسجد مسجد رسول الله وضعوني التلقي عن الشيور مش إن أنت جريت كتاب تعمل نفسك شير لأ المنطقة الحنيفة جاءت أحدهم فقال ان فكياناً في المسجد يترسون الفقر قال هل لهم رأى؟ يعني لهم عالم كبير جائز بينهم يرجعوا إليه إذا اختلفوا قال لا قال نجل من يتفقه أبدا عمره ما حيتعلمه أبدا ضرورة عدم التخدم على قول رسول الله بالفتوى ولا بالكلام ولا بالفعل انسوا غار زك عايز اتعدل حدث الجزء قال الله قال الرسول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها عن أن يتقدم المسلمون عن رمضان بصيام يوم أو يومين ولذلك قال عمار بن ياسر من صار يوم أو يومين قبل رمضان فقد عطى أبا القاسم هو يوم الشك لأنه استدرك على رسول الله الرسول قال له ما تصومش هو ده العاج عن ما تصوم فالجمع التي تنتشر بين المسلمين من اعتقادات او اقوال او افعال هذه يجب ان نفتعد عنها لانها تقدم على قول الله وقول رسول الله والتقوا الله ان الله سميع عليهم سبحانه وتعالى ان الله يسمع قولنا يعلم فعلنا لا تخفى عليه الطلافية يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما يدفعنا وأن يدفعنا بما علمنا وأن يسيدنا علما اللهم قد بأجينا إليه أخذ القرار عليه الله تعصر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أقلت أي فينا دليل أخذ الفراج عليه لغم إنا نسألك عيش السعداء ونزل السهداء وقرافقة الأنبياء والنصر على الأعداد. اللهم ابرد لهذه الممة امرى رشيدة. يعلق فيه اهل الطاعة واسكنة. ويهدى فيه اهل المعصية يا رب العالمين. اللهم اقصر الاسلام والمسلمين. اللهم اقصر الاسلام واعز المسلمين في مشارك الارض ومن غالبها. اللهم من ارادنا واراد اسلامنا وبلادنا وجيشنا بشر فاجعل كيده في نحره. واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. ولي امرنا الى ما تحب وترضى. وخذ بناصيته الى الحق والتقوى. واجعله الفطانة الصالحة الناصحة. وآخر دعوانا الحمد لله. وآخر الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا.